من الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل يذكر رحمه الله في هذا الفصل النسخ قال وأما النسخ فمعناه أي لغة ويدل على معنيين المعنى الأول بمعنى الإزالة يقال نسخت الشمس الظلة إذا أزالته ورفعته يعني لم تبق لي الظل أثرا وقيل هذا المعنى اللغوي الثاني للنسخ معناه النقل من قولهم نقلت. أنسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته وقد دل القرآن العظيم على هذين المعنين أما المعنى الأول وهو بمعنى الإزالة قال سبحانه فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله وما المعنى الثاني وهو بمعنى النقل وهو بمعنى النقل أي الكتابة إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وحده أي تعريفه اصطلاحا الخطاب هنا عرف الناسخ لكن المعنى واحد وقوله الخطاب أي النص الذي يأتي من الكتاب أو السنة الدال على رفع الحكم يعني على إزالته ورفعه مثل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الى قال فاجتنبوه على رفع الحكم الثابت الحكم الثابت هو جواز شرب الخمر أولا قبل النسخ كما قال سبحانه وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قال بالخطاب المتقدم يعني نسخنا الحكم المتقدم بحكم آخر متأخر عنه على وجه أي على حال لولاه أي لولا وجود النص الثاني لكان أي الحكم الأول ثابتا وشرط المصنف رحمه الله قال مع تراخيه أي مع تراخي الحكم الثاني عن الأول أما إذا كان متصلا به من الاستثناء كقول سبحانه والعصر ان إن الإنسان في خسر إلا الذين فهذا ليس وكذا لو كان متصلا بالوصف قوله سبحانه لله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهنا وصف الاستطاعة لا يسمى نسخا ومثال والنسخ قد يكون من واجب إلى إباحة كقولي سبحانه يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذا واجب ثم قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا فتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فنسخ حكم تقديم صدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون النسخ إلى حكم أخف كما في قوله سبحانه: ولذان يأتيانها منكم فأذوهما. والتي يأتينا الفاحسة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت فكان حكم الزانية أنها تحبس في بيتها حتى تموت وخفف هذا الحكم بنسخه قوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم يتجلده وهذا في حد البكر وقد يكون النسخ من الباحة للتحريم كما في الخمر كان مباحا ثم وحرم قال سبحانه ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها وهذا الحكمة من النسخ نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم